شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم وكم ترعى رعاياها بتحنان وفي حلم تقوم بذاك في حرص فليس تنال من ذنب شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ترى ها إن له المرصاد في حزم وتحب الناس من عطف وتهديهم من العلم تؤمن عيشهم بذلا فلا يشكون من هم إذا محتاج واحدهم لها بالجود كم تهمي شريعة ربنا نور به نسو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم فأرض الحاجة العطشا قد التشتاق للغيب حياة الناس في عدل بعيدا عن أذى الظلم أمان لف عيشتهم وأضفى جانحا السلمي فلا كفر يضللهم ولا يخشون من جرمي حياة كم بها رعد. كأن فيه في حلم سن الإسلام ساطرة فما أحلاه من رسم ودولتنا تحققها فليس صاحب الولم فما أصفه من دين وما أسمه من حكمي.